ولباسهم في جحر وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقاومة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لعوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفوب وهم يصرخون في ذا ربنا آخرنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أ ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر رجاءكم النبي فذوقوا فمال الضالين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور.